ثمانية أسواج من الضأن اثنين ومن المعس اثنين قل آذ ذكرين حرم أم الأنفين أم اشتملت عليه أرحام الأنفين ندئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل آذين كريح رنا من الأنفسين، أم, أم اشتملت عليه أرحام الأنفسين، أم كنتم شهداء إذ رصع الله بهذا؟ فمن أظلم من من اشترى على الله كذباً يضلل الناس بغير علم؟ إن الله لا يهذل القوم الظالمين. فلا أجد فيما روحي إليه محرما على طعمه يطعمه إلا أن يكون ميتة، إلا أن يكون ميتة الأودم مصفوح أو, أو لحم قصير، فإنه رجس. فإنه رجس أو فسط له إلا لغير الله به فمن اغطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي غفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملتهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعضهم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون